يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يصلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو واجتبأكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة تأبئكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على